راني هزي ساكم سيت انا لا تركي ساهية لامنا وقرت هاللهي في مخلات انا لا تركي يا لما و دريشي حلبس السيكة انا لا تركيش اهي لحنا دمعتر الشغي يا قلبي انا لا تركيش اهي تنو بي صبر بينا لا ملي لا تبكي شاهي الهمنا اللي ودعت لحب مشتيت انا لا تبكي شاهي الهمنا من هذا الفراق نمشي لا ما لا تبكي شي يا لمنى ويلا ما درتش باش نخليك انا, انا لا تبكي شي يا لمنى الشي كان مكتوب عليكا نام لا تلقي شاهي هالحنينه امي تصلي بقلي برضاكا نام لا تلقي شاهي هالحنينه توراني يامي انتي ما ننساكا لا تبكي يا لنا وبل لا تبكي الشام عينيك انا لا تبكي يا لنا قلوب الاديان تحش بيك <متصفح> أنا. لا تبكي شاهية لحننا ولا تسحابي شراني نشيك لا تبكي شاهية للمنا ودي ما نهمهم ونفكر فيك لا تبكي شاهية لحننا سيقصك ومشيت لا لا تركي ساهية الأمنا وقرد سالله في مخلات لا لا تركي ساهية لحمنا ولكن تقريب بعيدة لك لا تبكي يا حنينه وديري شي حل فاش فيك انا ما لا تبكي يا قلبي شاهي المنام شكت ذنوبي يزهد يربينا نام لا تبكي شاهي الحنينه <تصفيق> ملي ودات الحباب وشبيته نام لا تبكي شاهي المنام واني من هذا أطراق نهميت انا وما وما ويا انا لا ويانا ما تباشيخ باش نخليك لا تركي شاهيال و الشي كان مكتوب عليك انا انا لا تركيش ايال اخننا والله تصلي انا لا وراي امي فين انا شاكي انا يا تركي شايلنا المقدم جري وجري وكواك عباد الله هذا الراجل جاهل كايسمع الحضره اللي قال له ماما ومشمري قضحيوط تغس جوبيه ودو انا هدر معي أنا وخذش الزنور وما غسيده وين وقت عياني وما تقدر الحضانة وماش قطحي الطغست باليه كل مدو أنا وهدر معي أنا وخذش الزنور وما غسيده وين وقت عياني وما تقدر الحضانة واجرانك واغتوني أشوف كل مشرفها كي يسمع لها رأبكاني راع وهي ما زرقت قولت يعطيها مش الجريذ منو يفرضون مزنا مش بهم سموما يقول هذه مظلوما إذا تكسر راين سم غير وراني وزيه لا أمره معقولة إن مكرها مهبوله مش الجريذ.